يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله فَمَن أَيُّ يَبْسُقُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ إِذَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُقُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ واشتقوا الله, واشتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون